لا إله إلا الله رب العالمين الحق المبين لا إله إلا الله لا نعبد إلا في الكون ربان سواه ولا نردو في كون ربا لا معطي لما منع ولا منع أدعوه مؤمنين مصلصين لأمتين غمرت طيض الإنعام وعمرت المسكونة بموارد الخير العام وأرسلت الغمار يوارذ قل إلى تكالس صحرى والأكالب. تَنَابُدَ قَدَسَ مَيْتَمَ صُودَ تَدَارَ تساميتنا قصودا الفرد. يا كافي العظام تحمن بعن الموت يا تابع الصوت يا مدرك الصوت من بعد من من بعد يقول من يحيي العظام من من بعد يقول من يحيي العظام يا ذا الجلال والإكترام سبحان انا